بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق الجن والانس الا ليعبدون العبوديه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 العبودية. إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. عبودية الكائنات. إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. عبودية الكائنات. إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. عبودية الكائنات. بعثت هذه الريح لموت منافق. عبودية الكائنات. فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان. عبودية الكائنة ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل عبودية الكائن فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون عبودية تلك عبودية الأنبياء عبودية الحيوان عبودية النبات عبودية البر والبحر عبودية الجبال عبودية الرياح والسحاب عبودية الشمس عبودية الطعام فالعبودية هي الغاية المطلوبة من الخلق لله عز وجل عبودية الكائنة وهي أول ما أمر الله تعالى به رسله أن يقوموا بها ويحققونها في أنفسهم وأول ما يأمرون بها أقوامهم عبودية الكائنة وهي أول ما نطق به عيسى عليه السلام أمام قومه من بني إسرائيل عبودية الكائنة كذلك هي الكلمة التي أمر الله تعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يجمع أهل الكتاب عليها ويدعوهم إليها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تولوا بأنا سؤال ما الفرق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة يوم الجمعة ما موقعه في عبودية الحيوان وما هي مظاهر الولاء والبراء عند الشجر ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا؟ الجبال هل تفقه معنى الحب في الله ولماذا يغضب البحر من ابن آدم إذا عصى مولاه وما مدى تحقق العبودية في هبوب الرياح سؤال أتدرون أين تذهب الشمس العبودية الحق ما مفهومها سؤال ما حكاية الذئب المتكلم بلسان الإنس وما هو دعاء الفرس العربي وماذا فعلت الشجرة حينما سمعت آية السجدة ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض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 وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر ان الله يفعل ما يشاء عبوديه الكائنات, الكائنات محاضره قيمه لفضيله الشيخ ممدوح الحرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أحيكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم واسمح لي أن أتكلم هذا اليوم عن موضوع أحب أن أسميه بعبودية الكائنات وحديثي سيكون تحت العناصر التالية تعريف العبودية ومكانة العبودية ثم نتكلم عن أنواع العبودية ثم بعد ذلك نتكلم عن عبودية الأنبياء كعبودية نوح وإبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم نتكلم عن عبودية الحيوانات كعبودية البقر والجمل والأسماك والذئب والخيل وكذلك نتكلم عن عبودية النباتات كسجود الأشجار لله عز وجل ونتكلم عن عبودية البر والبحر وعبودية الجبال من سجود وتسبيح وتقديس لله تعالى ونختم بعبودية الرياح والسحاب والشمس والطعام فأقول إخواني في الله إن الله عز وجل خلق الكائنات كلها لعبادته سبحانه من الإنس والجن والملائكة والحيوان والنبات والجماد وغيرها من الموجودات وفطرها سبحانه على توحيده والاعتراف بألوهيته والإقرار بفقرها واحتياجها وخضوعها له جل وعلا إلا أننا نجد العجب من أمر هذا الكائن البشري من انصرافه وبعده عن العبودية الحقة لله تعالى وانشغاله بملذات الدنيا وشهواتها ومع كل هذا التجبر من الإنسان إلا أن الله عز وجل أكرمه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى كما قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار كما أن الله جل في علاه قد فضل الإنسان على كثير من مخلوقاته حيث قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ومع ذلك فقد كان الإنسان في مجموعه أقل عبودية لله عز وجل وأكثر معصية له وجحودا به سبحانه وتعالى واستكبارا منه على مقام العبودية فذم الله تعالى الإنسان على كفره وتجبره وتمرده بقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره أما في المقابل الآخر لهذا الكائن البشري نجد الكائنات الأخرى من حيوانات ونباتات وجمادات وغيرها تقوم بعبوديتها نحو خالقها وتتقرب إليه سبحانه بعبادات من التسبيح والسجود والصلاة والدعاء والخوف والقنوت والاستغفار وغيرها فعجبا من هذا الإنسان الذي وصل الكفر ببعضه أن زعم أن لله ولدا وشريكا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكان رد فعل هذه الكائنات الأخرى من السماوات والأرض والجبال ردا عظيما حينما أدركت عظم هذه الفريا وهذه الجريمة وكادت تتفطر منها خوفا من الله عز وجل قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا والآن أحبابي في الله ننتقل إلى تعريف العبودية فالعبودية تعريفها هو الخضوع والذل والطاعة والاستسلام والانقياد لمن يملك هذا الكون وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى وعلى هذا التعريف فإنه تشترك فيه الكائنات كلها في خضوعها له سبحانه وتعالى وتوحيدها وإفرادها له عز وجل بالعبادة سواء كانت هذه العبادة ظاهرية أم باطنية وللوصول إلى هذه العبودية يجب علينا احبابي في الله أن نحقق العبادة التي شرعها الله تعالى لنا من أوامره ونواهيه وأن تكون خالصة له سبحانه دون سواه وأن تتبع فيها خير الخليقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما مكانة العبودية فالعبودية هي الغاية المطلوبة من الخلق لله عز وجل والتي خلقهم من أجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية أن قوله تعالى ليعبدون أي ليذلوا ويخضعوا لي وقيل إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياج إليهم وقيل ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها وجاء في كتاب تيسير الكريم ما نصه هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها هي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه وكلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل فهذا الذي خلق الله تعالى المكلفين لأجله انتهى فالعبودية احبابي في الله هي التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل لدعوة الناس إليها فقام كل واحد منهم بدعوة قومه إليه سبحانه قائلا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكانت هي الغاية من دعوة الرسل جميعا لأقوامهم كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى إن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون وهي أول ما أمر الله تعالى به رسله أن يقوموا بها ويحققونها في أنفسهم وأول ما يأمرون بها أقوامهم فهذا موسى عليه السلام كان أول ما أوحى الله تعالى به إليه قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وهي أول ما نطق به عيسى عليه السلام أمام قومه من بني إسرائيل وكان وحيا إليه وهو في المهد فقال تعالى مخبرا عنه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كما كانت دعوته عليه السلام كذلك حين أرسل إليهم قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وكانت شهادة عيسى عليه السلام يوم القيامة ليظهر براءته مما افتراه عليه قومه حيث قال تعالى إخبارا عنه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكما أمر الله عز وجل نبيه عيسى عليه السلام بالعبودية فقد أمر بها خليله وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام حيث قال قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به وقال تعالى إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين كما أن الله تعالى أمره بأن يلازم هذه العبودية إلى موته عليه الصلاة والسلام فقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أيعبد ربك يا محمد حتى يأتيك الموت وانت عبد لله تعالى كذلك هي الكلمة التي أمر الله تعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يجمع أهل الكتاب عليها ويدعوهم إليها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 فالعبودية تنقسم إلى قسمين القسم الأول العبودية العامة والقسم الثاني العبودية الخاصة فالعبودية العامة هي عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فهذه العبودية التي يسميها أهل العلم بعبودية القهر والملك كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إذا هي عبودية القهر والتسخير التي تشمل جميع الكائنات كلها وأما النوع الثاني من العبودية فهي العبودية الخاصة والتي تسمى بعبودية الطاعة والمحبة قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهذا النوع من العبودية خاص يشمل المؤمنين الموحدين من الكائنات كلها وذلك باتباع أوامره سبحانه وتمجيده وتقديسه عز وجل فكل مطيع من هذه الكائنات له مع عبوديته العامة لله تعالى عبودية خاصة أما العصاه فهم محرمون من نعمة العبودية الخاصة ولكنهم داخلون ومقهورون تحت العبودية العامة شاءوا ذلك أم ابوا لنفاذ أمر الله تعالى فيهم كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب والآن أحبابي في الله نبدأ مع أول الكائنات عبودية لله عز وجل وهم الانبياء عليهم السلام فالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هم صفوة البشر وافضلهم فهم موصفون بتلك الصفة الرفيعة وهي صفة العبودية حيث إنهم وصلوا إلى أعلى مراتبها وأسمى منازلها فكانوا أحق بهذا الوصف دون غيرهم من البشر ولو كان ثم وصف آخر أعلى وأفضل من صفة العبودية لوصفهم الله تعالى به فعلم أن هذه الصفة أسمى الصفات وأجلها ولهذا اطلقها الله عز وجل على من اصطفاهم واجتباهم على العالمين فهم صلوات الله وسلامه عليهم القدوة الطيبة لأممهم في تحقيق العبودية لله تعالى لأن كل الأمم مأمورة أن تقتفي آثارهم وتقتدي بهديهم لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وقوله سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقد وعد الله عز وجل انبياءه عليهم السلام بالنصر والتأييد لأنهم قاموا بالعبودية الحقة لله تعالى وقد كانوا أحق بها وأهلها لذا أعطوا النصر والتأييد على عدوهم كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وهذا التأييد للرسل وأتباعهم فهم منصورون دائما على أعدائهم بالحجة والبرهان والبيان كما أنهم منصورون أيضا عليهم بالسيف والسنان والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا نوح عليه السلام وصفه الله تعالى بأنه كان عبدا شكورا، كما قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقد ذكر صفة الشكر بعد صفة العبودية من باب ذكر الخاص بعد العام. فالشكر من العبادة وقد اختص نوح عليه السلام بصفة الشكر فكان كثير الشكر في جميع أحواله عليه السلام وكان عليه السلام لا يدعو إلا الله عز وجل ولا يسأل سواه سبحانه والايات في هذا المعنى كثيرة منها قوله عز وجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وقوله تعالى قال رب انصرني بما كذبون وقوله تعالى قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فكل هذه الآيات تشهد على أن نوحا عليه السلام كان يدعو الله عز وجل ولا يسأل سواه سبحانه بل كانت دعوة نوح عليه السلام التي دعا قومه إليها هي دعوة التوحيد الخالص وتحقيق عبودية الله تعالى وترك الشرك الذي هم فيه من عبادة تلك الأصنام كما قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى عن نوح وهو يدعو قومه قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون أما عبودية إبراهيم عليه السلام فهذا النبي العظيم له أكبر الأثر والشان في حياة الأمم كلها من بعده عليه السلام حيث كان للبشرية أعظم مثل يحتذى به في تحقيق العبودية لله تعالى وكان أسوة حسنة لمن جاء بعده قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه بل أوحى الله تعالى إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام باتباع ملة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولقد ضرب إبراهيم عليه السلام اروع الامثله في تحقيق العبودية الحقة لله عز وجل وكان إماما وقدوة فيها لمن جاء بعده فأتى عليه السلام بالعبادة على أكمل وجه نيه فلم يشرك بالله تعالى طرفه عين. بل كان قلبه خالصا سليما من الشرك كما عبر عنه رب العزة حيث قال وإن من شيعته لإبراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم فكان عليه السلام كغيره من الأنبياء يدعو الله تعالى وحده ويلجأ إليه سبحانه في دعائه فلم تكن هناك واسطة بينهم وبين الله تعالى بل كان يدعو عليه السلام ربه بالتوحيد الخالص واجتناب الشرك له ولذريته كما قال تعالى عنه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أما عبودية نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم خير قدوة لأمته إلى قيام الساعة في تحقيقه للعبودية والقيام بها على أكمل وجه وذلك لأنه سيد ولد آدم وأنه لا نبي بعده وأن دعوته للعالمين جميعا كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومع ما وصل إليه صلى الله عليه وسلم من منزلة عالية بين الأنبياء والمرسلين إلا أن صفة العبودية كانت له صلى الله عليه وسلم منتهى صفات المدح والثناء التي لم يكن هناك أفضل منها أو ما يقارنها بل كانت أحب الصفات إليه صلى الله عليه وسلم وكان يحب أن ينادى بها عليه الصلاة والسلام فكثيرا ما كان يدندن حولها صلى الله عليه وسلم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 اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة من البركة بركتين والحديث رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع بل كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصف نفسه بالعبودية فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا وكذلك في حديث الشفاعة الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه وفيه أن الناس يذهبون إلى بعض الرسل تلو الاخر لطلب الشفاعة عند ربهم ليريحهم مما هم فيه يوم القيامة حتى يأتوا عيسى عليه السلام فيقول ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والحديث رواه مسلم بل إن المتتبع اخواني في الله لأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم يجده يظهر عبوديته لله تعالى وتذلله له إليه وافتقاره له سبحانه وكان يشتد ويلح في الدعاء حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذات يوم وهو يوم بدر فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فيضرب بذلك صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الخضوع والتذلل والعبودية لله تعالى وهو أفضل الخلق أجمعين ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام وتحقيقه لمقام العبودية أنه قد خير بين النبوة مع العبودية وبين النبوة مع الملك بأن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا وكلاهما يكون مجزيا بالجنة فاختار النبوة مع العبودية صلى الله عليه وسلم بل أنه لو أراد الجبال أن تسير معه لكانت كذلك بل هذه الجبال ليست كالجبال التي كانت تسبح مع نبي الله داود عليه السلام بل هي جبال الذهب ومع ذلك اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فأشار جبريل عليه السلام بيديه أن تواضع أي تواضع لربك يا محمد فقلت نبيا عبدا وكان صلى الله عليه وسلم يناجي ربه سبحانه ويدعوه ويلجأ إليه في أموره كلها وكان يشتد دعاءه لله عز وجل في وقت المحن والشدائد حتى يشفق عليه من يراه في حاله ودعائه فعن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه لما كان يوم بدر نظر الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر فاستقبل القبلة فركع ركعتين ثم مد يده رافعها إلى السماء فلم يزل يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبه الشريف وهو يقول اللهم لا تودع مني اللهم لا تخذلني اللهم أنشدك ما وعدتني اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم انتهلك تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي الله حسبك قد الححت على ربك كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فانزل الله تعالى قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية فأمده الله تعالى بالملائكة إن هذا الموقف احبابي في الله يعتبر من أعظم المواقف في حياته عليه الصلاة والسلام في الالتجاء إلى الله عز وجل بإلحاح الدعاء إليه سبحانه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما سمعنا مناشدا ينشد ضاله أشد مناشدة من محمد لربه يوم بدر حيث كان يقول اللهم إني أنشدك ما وعدتني كما كان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار يرى في نفسه التقصير في جنب الله تعالى فيسأله أن يعفو عنه في ذلك وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه مع ذلك يقول والله إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة فإذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار كل يوم كذلك فماذا يجب علينا نحن تجاه ربنا عز وجل مع تقصيرنا وتفريطنا وكثرة ذنوبنا ومعاصينا ومن كمال عبوديته صلى الله عليه وسلم حبه للصلاة حيث كان يفزع إليها في جميع أحواله وكان يحن إلى الصلاة ويتحينها فلا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يقبل عليها قائلا لمؤذنه أرحنا بها يا بلال ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة وكأن فيها الصلاة الراحة من كل هم والمخرج من كل غم بل كان عليه الصلاة والسلام في صلاته من أشد الخلق انكسارا لله تعالى وافتقارا إليه يقف بين يدي ربه جل وعلا حتى تتورم قدماه من طول القيام وكأن ذنوب البشر كلها فوقه يتضرع إليه سبحانه ويتفكر في آيات الله تعالى بل ما من آية فيها ذكر للنار إلا ويسأل النجاة منها ومن عذابها وهو بين هذا وذاك في بكاء شديد يسمعه من وراءه فيصفه أحدهم وهو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه فيقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من, من البكاء رواه أبو داود فهؤلاء اخواني في الله هم عباد الله المصطفون هم الذين يأخذون على أنفسهم الاجتهاد في العبادة ولو كلفهم ذلك ضرر أبدانهم وانقطاع ملذاتهم أما إذا انتقلنا إلى عبودية الحيوانات فإن الكلام عن الحيوانات يشمل كل ما يدهب على الأرض لذا يطلق عليها الدواب والدواب لها فصائل وأنواع مختلفة كل منها يمثل أمة من الأمم لها نظامها الخاص بها فقد أخبر الله تعالى بذلك بقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم أمثالكم فهذه الآية تبين أن الكائنات العلوية والسفلية ما هي إلا امم كامم البشر تسبح الله تعالى كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصت كنملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله ومن عبودية الحيوانات سجودها لله تعالى حيث دلت النصوص القرآنية عليه ومنها قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون فالله عز وجل يخبر عن سجود الدواب التي في الأرض وهي من جملة الكائنات المخلوقة التي تعترف بعظم خالقها وقدرة صانعها فتخضع وتذل لجلاله سبحانه وتعالى كذلك من عبودية الحيوانات خوفها من يوم الجمعة فالدواب تشفق وتخاف ويشتد خوفها يوم الجمعة لقيام الساعة فيه فهي وكأنها تترقب وقوعه حتى تستعد له فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة أي تخاف من يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الترغيب والترهيب وكذلك من عبودية الحيوانات أنها تفرح وترتاح عند موت الفاجر والعاصي فالدواب تستريح من موت الفاجر وكذلك الشجر وذلك لمبارزته الله عز وجل بانتهاك حرماته ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال ان العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمه الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب رواه البخاري اما اذا اردنا احبابي في الله ان نتعمق قليلا في عبوديه الحيوانات فالبقره مثلا هذا الكائن المخلوق اعترف بأنه مربوب المخلوق وأن خالقه سبحانه وتعالى قد سخره لخدمة بني آدم وهذا الاعتراف قد سمعه الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري أنه ذكر بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت أي البقرة انا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر فالبقرة تكلمت إلى هذا الرجل بما تفهمه من سوء استخدامه لها حيث أراد ركوبها فضربها فأخبرته بأن خالقها قد فطرها وسخرها للحرث وليس لركوبها أو لضربها فسبحان من ألهمها وفطرها على ذلك أما عبودية الجمل فقد حدث زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جملا قد اشتكى إليه التعب والنصب الذي كان يلاقيه من صاحبه وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواه وتأثر لذلك كما روى ذلك أبو داود في سننه أنه دخل عليه الصلاة والسلام حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عينه فاتاه النبي عليه السلام فمسح عليه فسكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل فجاء فتى من الانصار فقال لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتتعبه وعبوديه الجمل أحبتي في الله هي في قوله فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن أي الجمل وذرفت عينه وفي هذا دليل على أن الجمل تعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبعوث رحمة للعالمين بل كأن الجمل وجد أخيرا من ينقذه من العذاب الذي هو فيه من صاحبه الأنصاري لذلك حن وبكى ودمعت عيناه حين رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم ولكن ما إن وضع عليه الصلاة والسلام يده عليه حتى سكن وهدأ ثم شكى ما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده وكذلك كانت الناقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة ماموره من خالقها عز وجل بالاستقرار والبروك في الموضع الذي حدده الله تعالى لها فقد كان الصحابة يمسكون بزمامها ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام النزول عندهم فيقول عليه الصلاة والسلام خلوا سبيلها فإنها مأمورة حتى بركت على المكان الذي فيه المسجد النبوي اليوم فسبحان الذي خلق فسوى وهدى الكائنات كلها للإيمان به والقيام بعبوديتها له أما عبودية الحيتان والنمل فهي استغفارها للعالم ومعلم الناس الخير لقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى الحيتان إشعار بأن كل الكائنات حيوانها ونباتها وجمادها تقدر منزلة العالم، لذا فهي تستغفر له. فكل الحيتان في البحر تستغفر وكذلك النملة في جحرها تستغفر وتدعو لمعلم الناس الخير كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر بقوله إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي أما عبودية الذئب أحبابي في الله فقد تكلم الذئب كلاما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد اعتقاده بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى بل وأمر راعي الغنم بتقوى الله تعالى كما يفيد بأن الذئب يعلم بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أنه أخبر الراعي بمكانه في المدينة فكانت إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الذئب على شات فأخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه أي جلس الذئب على ذنبه قال ألا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله الي فقال أي الراعي يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بانباء ما قد سبق قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة ثم خرج فقال للراعي أخبرهم فأخبرهم فقال صلى الله عليه واله وسلم صدق والذي نفسي بيده رواه الإمام أحمد فالحديث احبابي في الله يدل دلالة واضحة على كلام الذئب وذلك في قول الراعي يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الانس كما يبين الحديث عبوديه الذئب لله تعالى فهو يؤمن بأن الله تعالى هو الخالق الرازق بل خاطب الذئب الراعي بان يتقي الله عز وجل إضافة إلى أن الذئب أعلم الراعي وأخبر الراعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويحدث الناس بأخبار الأمم السابقة وهذا يبين لنا بأن هذا الذئب كان في المدينة وأنه سمع وعلم وأدرك بما كان يقوله عليه الصلاة والسلام فسبحان من أوجد هذه الإدراكات في هذه الحيوانات أما عبودية الفرس إخواني في الله فإننا نعجب كل العجب أن نجد هذا الفرس يدعو بدعاء يتجه به إلى من يستحق الدعاء وهو الله عز وجل فعن أبي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه رواه الإمام أحمد فهذا الفرس احبابي في الله يعترف بأنه مقهور ومسخر من قبل الله تعالى لبني آدم ولكنه في الوقت نفسه يعبد الله تعالى باختيار منه فيدعوه سبحانه وتعالى بأن يجعله مذللا ومحببا إلى من قدر الله تعالى له بامتلاك هذا الفرس حتى يحافظ عليه ويتق الله تعالى فيه وذلك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله تعالى في هذه البهائم حيث قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة وقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة رواه أبو داود بل يخبر عليه الصلاة والسلام بأن دعوة الفرس التي دعا بها ربه جل وعلا قد استجاب الله تعالى لها حيث قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته والآن ننتقل الأحباب في الله إلى عبودية النباتات فالشجر هذا الكائن الذي سخره الله عز وجل للبشر للانتفاع من ثمره وجذوعه وأغصانه وأوراقه بل ومن ظله يخضع لله عز وجل بعبودية خاصة به لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى كما قال تعالى عن تسبيح الكائنات كلها ولكن لا تفقهون تسبيحهم وكلامي إخواني في الله عن عبودية الشجر يتناول الأمور التالية سجود الشجر، تلبية الشجر في الحج والعمرة، والولاء والبراء عند الشجر، والطاعة والانقياد من الشجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهادة الشجر لكلمة التوحيد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالسجود، حيث قال الله تعالى والنجم والشجر يسجدان، وكما بينت السنة المطهرة هذا السجود بأنه سجود حقيقي للشجرة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي عليه السلام فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك ذخرا قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجره رواه ابن ماجه والحديث يدل على عبودية الشجرة لله عز وجل وسجودها ودعائها له سبحانه وتعالى أما عن تلبية الشجر في الحج والعمرة فيدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا هنا. رواه ابن ماجه. وهذا دليل إخواني على أن الشجر يلبي مع الملبي لله عز وجل فسبحان من ألهمه أما الولاء والبراء عند الشجر احبابي في الله فمن العجيب أن نرى هذا الكائن يوالي أهل الطاعه ويتبرأ من أهل العصيان بل ويستريح من شرهم إذا ماتوا كما جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن مستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أما سلام الشجر على النبي صلى الله عليه وسلم فبعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بجبل ولا شجر إلا سلم عليه عليه الصلاة والسلام فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال فما استقبله أي رسول الله فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله كما أن شجرة بعينها أرادت السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنت خالقها في ذلك فأذن لها وذلك في حديث على ابن مره الثقفي وفيه ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيت ثم رجعت مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال عليه الصلاة والسلام هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فادين لها فسبحان الله شجرة تعلم أن النائم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تستأذن ربها في السلام عليه فسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم وكذلك من عبودية الشجر إخواني في الله تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام بمشي الشجرة إليه فعن أنس رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه أهل مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بي هؤلاء وفعلوا فقال جبريل أتحب أن أريك آية أي على نبوتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أرني فنظر جبريل إلى شجرة من وراء الوادي فقال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم أدعو تلك الشجرة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه ثم قال لها فلترجع فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي رواه ابن ماجه وكذلك من عبودية الشجر لله تعالى انقيادها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليستثر بها عند قضاء حاجته ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذهب لقضاء حاجته فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق صلى الله عليه وآله وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى اتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك فجمعهما فقال التئما علي بإذن الله فالتأمت رواه مسلم فسبحان من ألهمها وسبحان من خضع الكون لعظمته وجلاله أما عن شهادة الشجر لكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن الشجر قد نطق بهذه الشهادة العظيمة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استكبر أحد الأعراب من أن يتلفظ بها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله قال الأعرابي ومن يشهد على ما تقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السلمة أي هذه النبتة أو الشجرة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال أي قالت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم رجعت إلى منبتها رواه الدارمي فسبحان من أنطقها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا انتقلنا احبابي في الله إلى عبودية البحر فإن الله عز وجل قد سخره لبني آدم ليستخرج منه ما يأكله من الحيتان كما يستخرج منه اللآلي والمرجان كما قال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحم الطرياء كما أن البحر من الكائنات التي تشفق وتخاف من يوم الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة رواه ابن ماجه. ومن عجائب عبودية هذا البحر إخواني في الله أنه يعظم عليه ان يرى ابن آدم وهو يعص الله عز وجل مع حلمه سبحانه به فيتألم البحر لذلك ويتمنى هلاك ابن آدم بل ويستأذن ربه في ذلك كما جاء في مسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله عز وجل ليس من ليله إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن يغرق ابن آدم والملائكة تعاجله وتهلكه والرب سبحانه وتعالى يقول دعوا عبدي رواه الإمام أحمد فالبحر إذن يتمعر غضبا لله تعالى بسبب معاصي ابن آدم ويتمنى إغراقه مع استقاعة البحر في ذلك ولكنه مأمور من قبل الله عز وجل ولذلك فهو يستأذن يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ولولا امساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها هذا طبع الماء ولهذا حار العقلاء في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وان يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية انتهى كلامه رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة وهذا هو أحد الأقوال الموجودة في قوله تعالى والبحر المسجور أي البحر الممسوك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وقيل المراد بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها انتهى كلامه رحمة الله عليه أما عن عبودية الجبال أحبابي في الله فقد دلت النصوص الشرعية على أن الجبال تسجد لله تعالى وتسبح وتخشع له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 ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء اما تسبيح الجبال احبابي في الله فان الجبال تسبح الخالق البارئ سبحانه وتعالى بل لا تمل ولا تفتر عن ذكره وتسبيحه قال تعالى وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وقال تعالى انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق ففي هذه الايات دليل على حقيقة تسبيح الجبال لربها سبحانه وتعالى حيث جعل الله سبحانه وتعالى لها ادراكا حقيقيا تسبح به ربها ومولاها وخالقها سبحانه بل اقترن تسبيحها بتسبيح نبي الله داود عليه السلام وهذا من باب اظهار معجزة هذا النبي الكريم عليه السلام وكذلك استئناسا وإعانة له على التسبيح بحيث تردد معه أو تسبح هي بأمره لها فجعلها الله عز وجل مسخرة لأمره عليه السلام وقيل إن داود عليه السلام إذا سبح سبحت الجبال معه وقيل إنها كانت تصلي معه إذا صلى وقال مقاتل كان داود عليه السلام إذا ذكر الله عز وجل ذكرت الجبال معه فكان عليه السلام يفقه تسبيح الجبال فسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم أما خشية الجبال لله تعالى فإن الجبال تخاف من الله وتخشى من جبروت الجبار وسطوته كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فالله عز وجل يذكر الناس بخشته والخوف منه سبحانه وذلك باجتناب المعاصي وفعل الطاعات التي ترضيه ولهذا ضرب الله تعالى لنا مثلا كما في الآية السابقة فالجبال مع صلابتها وقسوتها لو نزل عليها كلام الله تعالى لخشعت وتصدعت حجارتها من خشية الله تعالى ومن هذه الخشية اخواني في الله أن الله تعالى لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا بل إن الحجارة في الجبال لتهبط من خشية الله تعالى كما قال عز وجل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون كما أن الجبال كانت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ولهذا كانت تسلم عليه صلى الله عليه وسلم لما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله بل إن الجبال اخواني في الله قد ثبت عنها أنها تحب المؤمنين من أولياء الله الصالحين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق حيث قال عن جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة القاسية وهذه رقتها وخشيتها وخوفها من جلال ربها وعظمته سبحانه عجبا من مضغة لحم تسمى بالقلب أقسى من هذه الجبال الصماء وهي تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تعالى فلا تلين ولا تخشع فانا لله وإنا إليه راجعون أما عبودية الرياح أحبابي في الله فإن الرياح التي نشعر بها ولا نراها في حياتنا فهي تخضع لأمر خالقها وموجدها بل هي مصخرة لأمر بعض أنبياء الله تعالى كسليمان عليه السلام وهي كذلك تشفق وتخاف من قيام الساعة لقوله صلى الله عليه وسلم وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة رواه الإمام ابن ماجه ومن عجائب هذا المخلوق إخواني في الله أنها هاجت لموت منافق من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها فرحت بذلك فعن جابر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت هذه الريح لموت منافق فقدم المدينة فإذا عظيم من المنافقين قد مات رواه مسلم وهذا يدل اخواني في الله على تبرء الريح من أهل المعاصي الذين خرجوا عن عبودية الله تعالى الحق أما عبودية السحاب فإن هذا السحاب الأبيض الذي نراه في السماء لا ليدل على عظمة خالقه وقدرة فاطره سبحانه وتعالى فمن عبوديته لله عز وجل أنه لا ينزل المطر إلا في المكان الذي يأمره الله به كما أنه يمسكه عن المكان الذي لا يريده الله تعالى وهو في كلا الحالين مسخر ومطيع لأوامر خالقه عز وجل فقد شهدت السنة الصحيحة بإثبات عبودية هذا الكائن وهو السحاب لله عز وجل فعن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان إذا برجل معه مسحات يسح الماء بها فقال ما اسمك يا عبد الله؟ قال فلان للاسم الذي سمعه في السحابه فقال له يا عبد الله لم تسالني عن اسمي فقال اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقه فلان لاسمك فما تصنع فيها قال اما إذا قلت هذا فاني انظر إلى ما يخرج منها واتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة رواه مسلم فكانت تلك السحابة إخواني في الله مأمورة منقاده لله عز وجل بإنزال ما فيها من ماء على حديقة ذلك الرجل الصالح الذي كان يتصدق بثلث ماله فإدراك تلك السحابة للخطاب وتحركها إلى حديقة ذلك الرجل مع معرفتها باسمه وإنزالها الماء على حديقته لا يدل على عبوديتها لله تعالى فسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم أما عبودية الشمس فإن الشمس آية من آيات الله تعالى الكونية التي يراها جميع المخلوقات وتدل على عظمة خالقها وقدرة بارها سبحانه وهي من الكائنات المخلوقة والمسخرة لبني آدم والمأمورة من قبل الله عز وجل كما قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار فمن عبودية الشمس إخواني في الله سجودها لله تعالى سجود طاعة وانقياد وخبوع وتذلل لخالق هذا الكون وهو الله العلي القدير ويثبت هذا السجود للشمس ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها فإخباره عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بأن الشمس تخر ساجدة تحت العرش ليدل على عبوديتها لله عز وجل فسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم أما عبودية الطعام أحبابي في الله فإن الطعام الذي يأكله الإنسان ويستفيد منه في حياته له تسبيح خاص به وقد يكون امرا غريبا عند سماعه أول مرة ولكنها الحقيقة وقد حدث هذا التسبيح من الطعام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسمعه الصحابة رضوان الله عليهم فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل رواه الإمام البخاري وهذا الحديث إخواني في الله فيه إشارة إلى أن الصحابة كانوا يسمعون ذلك التسبيح من الطعام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غالبا وقد اشتهر تسبيح الطعام وتسبيح الحصى وحنين الجذع ولم يكذب رواتها انتهى كلامه رحمة الله عليه من فتح الباري بل لا نعجب احبابي في الله حينما نعلم أن القصعة التي تحمل الطعام تستغفر للاعقها بعد أكله منها كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة والحديث رواه الإمام أحمد وفي الختام إخواني في الله فهذا الكون كله يعبد الله تعالى حق عبوديته وهذه المخلوقات من حيوانات ونباتات وأفلاك وبحار لا ترى ربا وخالقا ومعبودا يستحق العبادة غير الله تعالى وفي المقابل نرى كثيرا من الناس قد صرفوا انواعا من العبادة لغير الله تعالى فهذا يدعو الأولياء من أصحاب القبور وهذا يعلق قلبه بقبة بنيت على قبر وذاك يناجي ميتا من الأموات وآخرون خنقتهم العبرات ورفعوا أصواتهم بالاستغاثات لغير رب الأرض والسماوات رفعوها للاخشاب والأحجار والقباب التي بنيت عليها القبور والأضرحة فهل يعودون إلى عبودية الله وحده وإلى تسبيحه وتقديسه وتمجيده سبحانه وتعالى دون سواه اللهم إن الخلق خلقك وإن الكون كونك وإن العبد عبدك وأنت الملك لا إله إلا أنت فهب لنا من عندك رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتنير بها قبورنا اللهم احينا حياة السعداء وأخرجنا منها خروج الشهداء اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى في سبيل دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم ارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم اللهم وفق ولا تأمرنا من العلماء والأمراء إلى نصرة دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان اللهم سدد رميهم ووحد كلمتهم واربط على قلوبهم ومكنهم من رقاب أعدائهم الكافرين اللهم لا تحرمنا وإياهم الشهادة في سبيلك بتقصيرنا وذنوبنا اللهم اجعل اللون لون الدم والريح ريح المسك بين يديك يا كريم ويا جواد اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود اللهم عليك بالعلمانيين والمشركين اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ترقبوا إصدارنا القادم الحميد الحمد, الحمد كأنك ترى لفضيلة الشيخ ممدوح الحرم صفة عنق النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كأن عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم إبريق فضه وعن هند بن أبي هالة رضي الله عنه قال كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحسن عباد الله عنقا لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكانه ابريق فضه يشوب ذهبا يتلالا في بياض الفضه وحمره الذهب وما غيب الثياب من عنقه فما تحتها فكانه القمر ليلة البدر وعن ام معبد رضي الله عنها قالت كان في عنقه الحبيب